جد هو يعني خطبة منكرة من هذه الخطر وفيها إذراء على المسلمين إنهم هم عارفوا الحق ثم تخلوا عنه كلام من هذا القبيل وكاتبوا الحق وحيد زي كده وقال إن هذا حدث بسبب إن علي تحسر ومش عارف إيه والحكاية والرواية فأنا لو سلمت لك بإنها علي قال هذه المسألة يبقى أطعن للصحابة جميعا هو ده رأى المعقول هذا والمعقول المعقول إن كل الصحابة ماتوا جميعا على النفاق معادة ستة مثلا وكتموا المصوص التي تقول إن علي بن أبي طالب كان هو لول خلافة وكان مظلوما والصحابة قتلوا ظلما وعدوانا بالهوى والتشهي فهؤلاء هؤلاء الذين يريدون الآن أن ألا إلا لا نتحكم إلى لا تيما وتريخنا كله أو ديننا كله أتى إلينا بالنقد يريدون إدار الدين كله في الحقيقة فعلم الحديث علم النقل الرواه هذا هو أسف فإذا كان أصل البناء هذا ضعيف لا يمكن أن هذا البناء يبقى شامخا كما هو ما بقي شامخا إلا بجهود علماء الحديث اللي بعض الناس الآن بيزهري عليهم بعض الناس الآن بيزهري على علماء الحديث وبعدين بمناسبه وغير مناسبه لك مش فقهاء فنجد أن هؤلاء ينازعونهم في المسائل التي ليس فيها شيء من الفقه يعني أذكر مثلا الشيخ الألباني حفظه الله مثالة النزول بالإيدين والرثبتين الشيخ رجح فيها الإيدين وهذا هو القول الرجح يقينا. يعني لا يستمع الذين يقولون من النزول بالرثبتين حجة ناهبة أقوى ما احتجوا به إن يزيد بن هارون روى حديث وقيل بن حجر عن شريك ويزيد بن هارون روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء وما تأحفظ شريك إلا بعد تولي القضاء قال لك بأيضا دا ايه حديث صحيح شريف بن عبد الله النفعي قبل ما تولى القضاء كان حفظه جيد طيب بعد ما تولى القضاء كان حفظه يبقى ده شريف المختلط اللي احنا كنا نتكلم عليه الآن في هذه الحالة ننظر في الراوي عن شريف ان كان روى عنه قبل ان يتولى القضاء الى حديثه صحيح اذا كان روى عنه بعد ان يتولى القضاء يبقى حديثه ضعيف فقالوا ان يزيد بن هارون كما نص ابن حبان النفط ابن حبان وغيره روى عن شريك قبل ان يتولى القضاء فالا اذا هذا من صحيح الحديث شريك فنقول انه ثبت عن يزيد بن هارون انه دخل الكوفة طبعا الكلام ده دخل الكوفة بعد ما تولى شريك القضاء فأخذ عن شريك وعن غير شريك شيء وغيره ونصف على ذلك الخطيب في وغيره يبقى إذن يزيد بن هارون سمع عن شريك قبل القضاء وإيه وبعد القضاء يبقى أنا توقف في رواياته مش قلنا هذا الكلام سباة حماد بن سلمة لما قلنا بن سمع من عطاء ابن السائل قبل الاختلاف وبعد الاختلاف فإذا أثانا حديث عن حمد بن سلم عن عطاء نقول لا لا نقبله حتى نميذ هذا مما سمعه حمد بن سلم من عطاء قبل الاختلاف ولا بعد الاختلاف يبقى يوجب علينا أن نتوقع فكذلك زيد بن دخل الكوفة بعد ما تولى زيد شريك بن عبد الله النخع للخضاء يبقى زيد بن له روايتان رواية عن شريك قبل القضاء وهو في حال الصحة ولا عن شريك بعد القضاء بعد فلا أقل لو أدنى درجات إن احنا نقول نحن متوقفون في الحكم لهذا الحديث حتى نعلم هذا معنى مما, مما أخذوا شريك يزيد عن شريك قبل القضاء أم بعد القضاء؟ فالشيخ رجع حديث النزول بال بالإدين صالع صالع من لردوا عليه فقالوا قالوا, إيه؟ قالوا أن الشيخ ليس فقيها آمنا بالله العظيم ليس فقيها المسألة إيه عن قيس بالفقه هذه مسألة حديثية محض مسألة حديثية فيها رواه وطبقات وثقات ما ما فيش علاقة بالفقه خالف فقه بقى ما نيجي نقول هل الصلاة صحيحة بك ولا لا مش عالك كده ثم بقى الشيخ لو قال حاجة وانت لا ترى اعترف لكن اذا كان البحث حديثيا محض فاولى واولى ان كنت تقبل مثلا من اهل الاقتصاد انا اضرب هذا كمثال وانا فالجناية على علماء الحديث وتسفينهم واظهار منهم ناس لا يفقهون ها حتى إن بعض ال ومنهم الزايد والثري ذكر أن بعض المحدثين من الشافعية طبعا وكن حنفي متعصب جل ف يعني إيه عمل يزرع على الشافعية بمنزل الحنفي فبيقول إنه هذا دا دا ما كان كان لا يدري شيئا في الفقه كان رجل مسلّب خبيب ولا ذو في الفقه لكن نزل في بلد والناس كلها ما تستفيد إلا من الفقيه يعني فرض إن فيه محدث صرف طب يفيد أهل البلد بإيه أهل البلد عايزين حلال حرام جائز مصروم عايزين كبير ودي شغلة الفقيه فده أخينا ده بقى دباعاته مسجاة على حسب الرواية دباعاته مسجاة الشافعي رحمه الله له قولان قول قديم وقول جديد فكان بقى كل ما يستأل في مسألة ومش عارف عارفها حاجة اللي الشافعي فيها قولان وطلعا قول ما يقول لك قولان يبقى قول يمين وقول شمال طرفين نقض على طول يسأل للشفعي فيها قولاً، فقال فأن أيلك؟ فقال له بعض الأذية وأكيد بعض الأذية حنفي، أكيد يعني طالما المسألة كده يا أكيد؟ ها؟ قال له أفي الله شك قال فيه قولاً للشفعي فيه قولاً. شوف يعني قال أعزك إني غبي يعني وصل به الغباء لدرجة إن سأل زوجات مكان يأذن يقول للشفعي فيه قولاً. لما يظهر الناس أهل الحديث بهذه السفاجة وهذه السفاهة إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن داع رعا سوس بينخر في قاعدة البنيان أهل الحديث هم الركيزة التي يقوم عليها البناء كله لو انهاروا والله ما يبقى من هذا الإسلام عظيم شيء لو انهاروا ما يبقى من الإسلام عظيم شيء فشوف لما تقرأ كتب السراجين تزيدهم حتى قيدوا لو رجل نعت في مجلس شيخ دقيقة يكتبوها يعني أذكر أن ابن معين مرة كان في مجلس بعض الشيوخ وبعدين واحد سمعوا له شخير فبدأ بقى إيه مرضيش صحيح, صحيح قال له سيبه بقى يشد بس حندون عليه بقى أن أستاذه يشخر من أول حبيث الفلان فإذا كان الشيخ مثلا روى عشرين حديث ثلاثين حديث أربعين حديث سمعوا شخيره مثلا من الحديث رقم خمس <تصفيق> فضل بقى روصاء مثلا في الحديث رقم عشرين يبقى أنا بقى يرقينا العارف انه ما تنعش من رقم خمسة العشرين فلو رواه أقول له كنت نائما شوف الدقة المتناهية كانوا يعني في منتهى الدقة في منتهى الدقة يعني يحيى بن معين وهذا إمام جفبت عالم كبير من سوء حظ المسلمين أنهم لا يعرفون هؤلاء في الغرب يععد بقى يدور في تاريخ تريك قديم وطلع لك واحد قزم ماليش كيمة يفضل يلما عفيف ويظهر بعد فترة بمقالات وكتب إن ده كان من العظماء وإحنا بقى من مؤكد من العظماء يعني أرشميدس اللي بقول لك وجدتها وجدتها وطلع عليهم مال يجري في الشارع أهدى من العظماء عن ده فيلما عوه طلعوه إحنا عندنا أقل واحد لا تبلغ قامة العظماء عندهم شسعة نعلم العظماء عندنا كثيرون جدا لكن سوء حظنا أن احنا ما نعرف هؤلاء ولا نقدر حق قدرهم يعني أليس يعني من العار أن لا نعرف مكري يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المباركة وليس كذا الذين يقبل سلم نشدوها أمامهم جبالا في الحفظ والتقوى والورع تقرأ سير هؤلاء تقلبوا كثيث عجباً الورع والتقوى والحفظ الذي كان عندهم فيحفظ في عين رأوه أحمد بن حنبل في رتفة ومعه صحيفة يكتبها فكلما مر عليهم كان صواهب حتى لا يعرف ماذا يكتب لكن كان بين أحمد بن حنبل ويحفظ معين علاقة أخوية وكانوا رافقوا بعض في الطلب من قديم وكان يشبوا بعض فدخل أحد محمد الرأب ابن بيت باب فذهب إليه قال ما سفعل أبو زكريا والمواضح الحقيقة في في في في خصوص على أحمد محمد بن منعين إني ما رأيته أحمد نادى يحيى منزكلي بإسمه أبو زن بل كان من لديه الكنيه كان يقولي أبو زكريا أنا ما شفت أبدا في في خدود الطلائع حتى الآن أن الإمام أحمد بن الرأب ذكر يحرى ابن معين أو ناداه إلا بالكنية على ثلاث يحيى يحيى كان دائما يقول لا أحمد يا أبا عبد الله لكن أحيانا كان ينصرح بإسم أحمد يقول أحمد فقال ما تفعل يا أبا زكريا أو ما تكتب قال هذه صحيفة أبان عن أنس أبان بن أبي عياش أحد الرواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه لو صحيفة كتاب مثلا 200 حديث 300 حديث أكثر أو أقل كلها قال أبان حدثني أنا. قال أبان حدثني أنا. صحيفة بسبب واحد. قال هذه صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنا. أكتبها. وطبعا أبان بن أبي عياش ليفوتون ابن أبي عياش ليفوتون أن أقول أنه متروك. وبعض الناس كذبه كشعبة. يعني لما شعبة من الحجاج كان أمير المؤمنين في الحديث. كان شديدا بنكير على أبان حتى إن أبان يعني ضج واشتكى شعبة إلى حمد بن زيد. قال له يعني قل عني شوي كل ما أذكر ينزل فوق متروب كذاب لأن أشرب من بول حمار حتى أروي ضمئي أحب إلي من أن أروي عن أبان لأن أزمي أحب إلي من أن أروي عن أبان كفاية علي كفاية فقال حمد بن زين فقابلت شعبة وهو ذا إلى فقلت له لو, لو تركت أبان قال ويد بن حمد بن زيد استحلفه او يعني شدد عليه قال دعني ثلاثة ايام فدخل شعبة داره ثم جاء بعد ثلاثة ايام لحماد بن زيد وقال لا يسعني السقود انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتروك ابا فلما يكون احنا المتروك او كذاب يروع عامة ابن وارك الصحاوي العلماء يخرجوا هذه الصحيحه ويبينوها للناس حتى لا يغتر بها أحد فكان من شأن يحيى بن معين رحمه الله إن هو كتب صحيفة أبان كلها فقال له الإمام أحمد ما تفعل يا أبا زكري قال أكتب صحيفة أبان عن أنس وأحفظها كلها قال يرحمك الله يا أبا زكري تحفظها وأنت تعلم أنها كذب قال نعم أحفظها فإذا جاء جائلا فجعلها ثابت عن أنس أقول له كذب بل هي عن أبان عن أنس لأن انت لما تشوف ثابت وتشوف أبان الحروف قريباً بعضها فالتصحيف ممكن يدخل في المثالة دي فإذا واحد صحح أبان وخلها ثابت فبدأ ثابت من أسلم البناني هذا من أو الناس الذين رأوا عن أنس الممال فيقوم يحصل صحيفة أبان بالكامل عشان لو واحد صححها أو لعب فيها وخل أبان ثابت ويقول له كذب بل هي عن أبان عن أنا تشوف وصل حفظهم للسنة إنه كانوا يحفظوا الموضوعات مش الأحديث الصحيحة فقط حتى يستطيع إذا ذكر هذا المد يقول لا يحفظ إلا في صحيفة أبان لا يعرف إلا من صريحة أبان فيرمي يقفل به ومر الإمام أحد محمد رحمه الله كان يعني عرضت عليه بعض المرويات فقال ليس الله آآ آآ فقال ليس الله آآ آآ يوفق لنا أبا زكريا فقال له رجل وما تفعل به قال ويحف إنه يعرف الخطأ إنه يعرف الخطأ فكثير من الرواية يحفظون الصواب لكن ما كلهم يعرف الخطأ كان يحفظ النحنبر يحفظ الخطأ والصواب مع بعض فإذا أدخل واحد اللي كن في بعضهم هي أميزوة كايث كالصيرفي الجيد فعلماؤنا دولوا كل شيء يعني شوف حتى إذا دخل معمر وقترت في البصرة ما يتركونها يقولون دخل البصرة فوقعت عنه أغالير لذلك ثبت المسلم لبن أحمد من طريق عبد الله قال حدثني يحيى بن معين قال قال لي عبد الرزاق اكتب عني حديثا واحدا من حفظه أرجو أن كنت تستخبر أن عبد الرزاق ده شيخ يحيى بن معين شيخ بس يحيى بقى إيه نار على العلم يعني كان في النقد دفع رجال ما كان يسامح أبداً ولا أبوه يعني شوف لو أبوه ما يسامحه ولا يجامله ومن أدل مثال على ذلك علي بن المديني شيخ الإمام البخاري علي هو علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبو عبد الله بن جعفر، أبوه كان ضعيف الحديث فسألوا علي بن مديني مرة وهو في الدرس على رؤوس الأشهاد ما تقول في أبيك أعظوا أني بقى لإيه حقوق الإبواء وبقى أبي ثقة ثبت ولا بتاع فأصرق ساعة ثم رفع رأسه وعيناه تدمعان وقال الله يحب الحق أبي ضعيف الحديث لا تأخذوا عنه ما يجاملون أحدا ولا يحابون أحدا أبدا وقيل ليحب معين ألا تخشى أن يكون الذين تكلمت فيهم آآ آآ آآ هم قصناءك يوم القيامة قال لأن يكون هؤلاء خصماء أحب إلي من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصمي يقول لما لم تزب الكذب عن سنته؟ فما كان يحبون أحدا لا قريب ولا بعيد أبدا يعني فل لما يأتي مثلا واحد يحمل معي لا يحارق أحدا فكان كثير من الرؤاة كانوا يخافونه ويخشونه بل بعضهم كان يتزلف إليه وتملقه ولا أزل على ذلك من ااا الشكال في ترجمة أحد معيين عن أحد ال ال العلماء نسيته قال جاءنا شيخ من النس فكنت في أنا بغداد شيخ من المرد. فكنت أول من بكر عليه فقلت يا شيخ حدثني فحدثني وهو متكئ فطرق الباب من قال أحمد بن محمد قال ادخل والشيخ متكئ وهو يحدث من محمد بن مسلم بن واره ادخل من فلان من فلان قال حتى طرق الباب قال من؟ قال يحيض معين قال قال رأيت الرجل ارتجب حتى سقط الكتاب من يده جيله بقى ايه؟ جيله عفريته بقى ها؟ الذي لا يترك شاردة للراوي إلا ويكترها فهؤلاء العلماء ما يعني في جملة ما ترك شيئا يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما في باب الضبط لأن باب الضبط واسع فيه حفظ في اختلاف في وهم فيه خطأ. لراوي عن راوي في بعض البلدان لراوي عن راوي في بعض الشيوخ وهكذا فمجاله بضبط واسع لذلك ما نستطيع أن نحن نقول أن فلان له أوهام أن ذا كلام منضبط لا ليس منضبطا ليه لأن له أوهام كلما واسعة ما أعركه قدر الوهام لهذا الراوي علشان كده ما يجب أن يعتمد طالب العلم على المختصرات في الحكم على الحديث إنما المصولات هي زاد الباحث. المفولات هي زاد الباحث. اللي تلمس في المفولات يعرف المدار دخل البلد فلن فناتكلم فيه فنما تكلمش فيه كل هذه الأشياء تسبحه في في بيت عرض بين الثقات إذا اختلفوا في الحديث الواحد أو في أكثر من حديث. هذا يعني باختصار وسنطرق إن شاء الله بضبط مرة أخرى عندما نتكلم على مراتب الجرفة التعبيد إن شاء الله انتعلم. يقول السائل إن ابن القيم رحمه الله انتصر للطولة بين حديث النزول على اليدين حديث مقلوب وانتصار ابن القيم في أكثر من خمسة عشر حجة فما تزاد معك فما رأيك فما رأيك فما في, في هذه المسألة ما أدرى يعني هل أقول يعني أنها من الجرأة إذا قلت أن شيء الإنسان المقيم أخطأ في هذا البحث دعوة إن الحديث مقلوب دعوة لا دليل عليها البث هذه مجرد دعوة والعلماء يقولون الدعاء يستدل لها لا به أنا ما أشتذل بنفس الدعوة لأن الدعوة تحتاج إلى دليل فإذا أنا دعيت وقلت إن الحديث مقلوب ما ما يكون دليلي أنه مقلوب لا لا بد أن تأتي على أنه مخلوب إذا هذه الدعاوى كلها يستدل لها لا بها. فما هو الدليل الحيث مخلوب ماذا ما هو الدليل ولذلك مل على القاري في ملقات المفاتيح عقب شيخ الإسلام رحمه الله في هذا البحث وقال وليس هناك دليل على القلب ولو فتح هذا الباب لم يبقى اعتماد على رواية رؤون عتونها صحيح. كل ما واحد يجيب لك دليل يقول له لعله مكلوف ولعل ولعل ليس هناك دليل إصلاقا بأنه مخلوق؟ لأن شيخ الإسلام رحمه الله إنما قال لعله مكلوف بذلالة حديث آخر والحديث الآخر الذي احتج به فيه عبد الله بن سعيد المقبوري ومعروف أنه مكروف مكروه عند جميع العلماء ضعيف جدا فحديث راوي ضعيف جدا أحمل عليه حديث آخر وأقول لعله مخلوق والصواب برواية عبد الله بن سعيد المقبوري لا فهو يعني كنت أجبت عن كل أدلة المقيم رحمه الله في جزء اسمه ناهي الصحبة عن المزول بالرسل ونقض الشكل السلام المقيم رحمه الله فمن شاء رجع لهذا الجزء إذا كان عند أي واحد من الإخوة أفراق فأنا أتقبله إن شاء الله فكلمتم عن تسمية تقديم اليدين على ربتين الدستجين فهو جوابكم عن معنى قولي صلى الله عليه وسلم لا تبرك ما البعير وهذا نهي عن الصفة التي تصل البعير عند البروك معلوم عند من يرى البعير أن بروك يقوم بتقديم يديه أي مقدمة أعضائه على مؤخرة أعضائه هذا النهي هو في أفضل حديث ومثلها من ذكر التقديم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبروك لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ثم حدد لك الصفة التي تخالف بها البعير. فقال وليضع يديه قبل ركبته إذن رأبت البعير، مالهش في الموضوع فضل البعير، مالهش في الموضوع ولا إيه؟ هل أنا أقيس الإنسان اللي رأى منتصبا منتصبة على بعير رأبت كل البني آدم وملوية كده قدام طبما هي رأبت عن فضره خلقة فإذا أراد البعير أن يبر شيء طبيعي أنه لا أبتل تنزل الأدان. هل الرقبة داخل في الموضوع هل فضر البعير داخل الموضوع أبدا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه يوم يهم من يتصور أن البعير يضع يديه في السجود في البروق يا جماعة البعير يداه موضوعتان خلقة لأنه بيمشي عليها أنا يدي فوق يدي أنا كإنسان فوق فإذا أردت أن أنزل نزلت بها على الأرض هل البعير إذا أرد أن يبرك ينزل بيديه أم يداه موضوعتان يمشي عليهما يمشي عليهما ما هو أول شيء يصل من البعير إلى الأرض ركبته؟ كذلك لا يجوز أن يكون أول ما يصل إلى الأرض ركبتان مثلا الشمس ولذلك لو قلت لأي إنسان أبرك ما ينزل على يديه أبدا أعجمي من يفعل ذلك روح البادية وكل أي غلام بيرعى الإبل بيرعى الغنم أضرق يا غلام أبدا منزلش على إيده مستحيل وعندنا يعني نصان جليان صريحان على أن الضرق لا يكون إلا على الركبة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو حديث أنث الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أجبتكم عنه فواحد قال من أبي يا صدق قال أبوك حزافة إلى آخر الحديث فلما أكثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وضجوا بالبكاء قال فبارك عمر على ركبتيه وقال رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا رجو صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا برك عمر على ركبتيه وحديث أبي هريرة عند مسلم أن لما نزل قوله صلّى تعالى وانتبهوا ما في أنفسكم أو تخوفه يحاصلكم به الله فجاء الصحابة فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع قال أريدون أن تقولوا كما قال اليهود سمعنا وعفينا قولوا سمعنا وعفنا فذلت بها أنفسهم فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى أثر الآيات المباركات من أواخر البقر. يبقى أنا عندي لو قلت لأي إنسان أبرك يا غلام ما ينزل عليه أبدا ما ينزل عليه يدي إلا إذا كان أعدم فعندما نقول إن البعير إذا أراد أن يبرك بدأ بيديه جاء عدم تصور لبروك البعير هو يمشي على يديه فكيف يضعهما وهو واقف على يديه إنما الصواب إن هو بينزل على ركبتيه. والمشابهة ما تكون إلا بالنزول فعندما أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبركوا كما فده تشبيه للبعير كله فأنا لازم أراعي البعير إن بيد رأت في الأدام فنقول إن الرقب والصدر ما لها دخل في الحديث ما لها علاقة بالبروك إنما البروك يكون على الركبتين وبعض الناس أعلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن ورد في بعض الصرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرد أحدكم بروك البعير الشارف وأعلّ هذا الحديث حديث أبي هريرة الصريح الذي قلته الآن وهو صحيح لا يبرد أحدكم كما يبرد البعير يضع يديه قبل ربتيه أم ألّك المزيادة وليضع يديه قبل ربتيه لم ترد في الحديث الآخر فنقول يا جماعة كما يقول علماء الحديث إذا صح حديثاني لا نهمل الزيادة في أحدهم على الآخر فإذا كان الحديث الأول مطلق لا تبرك كما يبرك البعيد مطلق وجاء حديث آخر قيد لي كيفية بروك البعيد فحينئذ يكون المقيد أولى بالتقديم من المطلق نحمل معنا المطلق على المقيد وهذا معروف عند ورمان الحديث يبقى لو إحنا تحاكمنا إلى عرف الناس يقينا البعيد ينزل على ركبتيه فأنت منفي عن بروك البعيد جاء شهد السمد بن قيل رحمه الله وقال ان اما قولهم ركبة البعير في يدي لما, لما رأى الدلالة صريحة والكلام واضح جدا قال ان ركبة البعير ليست في يديه وكلامه وقول القائل ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرف اهل اللغة بل اطلقت يد البعير في يديه على التغليب طيب يبقى طالما احنا قلنا لا يعلم في لغة العرب يبقى الفيصل بيننا جميع مش القواميس المعاقص بالمعاجم معاجم العرب افتح اي معجم يعجبك تراه يقول في مادة ركباء وركبة كل ذي اربع في يديك وعركباه في رجليك يبقى اللي في الرجل ليس ركبة أي واحة أي حيوان ماشى على أربعة اللي وراء عرقوب واللي قدام ركبة ليه تمية ركبة لأنه أول ما بينزل ما بينزلش من وراء بينزل من قدام فبيركب عليها بيعتمد عليها فبيركب عليها فكل ذي أربعي يداه في رجلاء رصبتاه في يدي في رجلاء ده كلام علماء اللغة يعضد ذلك حديث صحيح الذي رواه الإمام البخاري ومن أحمد من حديث صراق بن مالك لما خرج يتعقد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة قال صراقه فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين كلام واضح صريح جدا إن الركبة تكون في اليد فإحنا لو تحكمنا الأدلة العقلية قطع من قد نقول بتقديم اليدين لو تحكمنا للنقل قطعا سنقول إن هو ينفذ علوم الحديث كما يعني يرضاه المنصفون ما يتكلف بقى زي ما اطلعت على بعض الرسائل هنا في المملكة ويعني واحد ينصر القول بالربتين والله يتكلف جدا يعني يقدم شريك ابن عبد الله النخي على عبد العزيز محمد دراوردي ما أعلم أحد من العلماء يقوله يعني حسبك على سليل الجملة ما أقول في التفصيل على سبيل الجملة ان الدراواردي من رواة مسلم وشريك محتاج به للبخاري والمسلم والكلام في الشريك اشهر بكثير جدا من الكلام في الدراواردي فهي المسألة تحتاج إيه؟ تحتاج انصاف يعني الانسان اذا درج على رأيه على حد معينة واجه اجد مسايخه بيفتي بها وهو يفعلها فتبصي مدفوع بنوع من العصبية لهذا الرأي فلا يمسس المعترض وإلا احنا لو طبقنا قاعدة حديثية بانصاف وبإتقان لا نخلص الا يعني آه آه آه أن نقدم اليدين ومن أعجب ما رأيتك أن كل طائفة تدعي إن النزول بالهيئة التي تنصرها أورع وأغشع ويعني أجمل فشفت ابن الجوزي في التحقيق يقول والنزول باليدين أرشد إلى الخشية وأقعد بالتواضع طيب ابن العربي وهو مالكي ومتعرفين مالكية هم يتبنون القول بنزل باليد ابن العربي قال وقال علماؤنا النزول باليدين أقعدوا بالتواضع وأرشدوا إلى الخشو سبحانها انت حتى لو يعني شوء لاحظت اللي بينزله بالركب حيث كده هم نزلين بيب نزلين كده يعملوا صوت بخلاف اللي بينزل بييده وأنت إذا لاحظت البعيد هو يبرف جس ضخم هو بينزل بينزل رزع كده على ركبته فهو الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى كرمه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه بأي حيوان فأي شيء يعني افتراشك افتراش الكلب و احتفاظك الثعلب السعلب و نقرب بك و الجمل كل هذه الأشياء المسلم منع عنها ليه لا يتشبه بشيء من الحيوان الله و الله سنيته أن هناك محدثين من الجن هذا صحيح ري أنا ما أدري وبعدين الجن ممكن يكون طبعا في محدثين من الجن يحدث الجن لكن محدث جني يحدث إنسي وإنسي يحدث جني وبعدين احنا يعني يخلينا مع الإنس <تصفيق> اللي قد عرفت الإختلاط فما هو التغير قل إن التغير أول درجات الإختلاط يعني لسه ما استحكمش مجرد إنه ابتدى يحصل له خلل لكن ليس كثيرا ليس ملحوظا فإذا استحكم هذا الاختراق التغير بعد فن في الإختلاط هل يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حال ان الراوي تم عقبلا او بعد الاختلاط وخاصة في امور العبادة نعم ما نقول نرد حديث الرسول نحن كل من يسبب وإلا فحديث الرسول لا يرد اذا ثبت ان هو عن النبي صلى لا يرد. لكن اذا روى هذا الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وكان اختلط فاذا روى قبل الاختلاط احنا نقبله؟ طبعا ما لم يكن هناك معارض اقوى منه وإذا راوى بعد الاختلاط نحن ما نقبله إلا إذا توبع وثبت أنه لم يهم في هذا الحديث والله هل يشترط الحديث المعلق إذا أثقف منه أكثر من راوي أن يكون على التوالي أي نعم فكنا الحديث المعلق يسقط منه راوي أو اثنين أو ثلاثة أو كل السند بشرط التوالي فأنت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اسمك علقت الحديث بأن حذفت سنده كله. فالتوالي شرط من الشروط الموجبة للعدالة اللي يكونوا بتاعتهم اشرح لنا ذلك على التفصيل. ما احنا ارجعنا الكلام على البدعة لما ندي نتكلم في في بحث العدالة في مبحث العدالة في, في, في مبحث مرات الجرح الثاني. في بعض الأحيان عند المجالس وغيرها أكثر بعض الحديث مثل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا وكذا, وكذا من غير إسناد مع علم أنني واقف إن شاء الله أنا صحيح الإسناد انقطع الإثناد المؤثر في صحح الحديث انقطع في القرن الرابع الهجري في أواخره تقريبا كل الذين رووا بالأسانيد بعد ذلك ما أتوا بإسناد جديد لم يكن عند الأقدمين، إنما وصل إلى واحد من الأخدمين بسنده يعني يوصل لصاحب بخاري بسند يوصل لجزء الحسن المعرفة بسند يوصل مثلا لجزء النبي شريح والجزء بيبة المشهور بسند يوصل لمسلم بسند لكن ما يأتي من نفسه كده بسند يصلع بكده دغري على أي صحابي، ولا يكون عند المتقدمين لا فصارت الأسانيد في الأزمنة المتأخرة، لا سيما من القرن الخامس إلى عصرنا هذا، مسألة شرافية محضة ما تؤثر على فتح الحديث. فأنت الآن لو افترضنا يمكنك قلت السند، فأنت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن 18 واحد على ما تقعد تقول سمعته ولحجة فلان عن فلان يتأجج على الودنة يمشي ينام، هاه؟ وبعدين أنت ما انتش عارف بقى اللي فوق اللي فوق مشيخة مبتذعة ولا؟ أنا الآن لو افترضنا ديت كل حدثني أبو علي البخاري عن الفاكهي مثلا عن أبي عبد الرحمن النجار ها عن ما تعرف مين عن مين عن علي عن زيد عن عبيد ما عاد هناك كتب الآن في هذا العصر تنظر في أحوال مثل هؤلاء الرواة ولذلك أنت ممكن يكون بينك وبين البخاري كله كذبة أكل إم تعرف الآن اللي مهتم عن هنا المقتضي معروف هو الأسنيد الموجود إلا مع المخادعة اللي هم ممكن يقولوا بالكشف وال... وهذه الأشياء ها الجماعة الفاداني والعالم دول تشديقوا لا أسنيد وأثبت مثل ثلاثة أنا أتحدى أي واحد من آخر ثبت الفاداني أو غيره يعرف الأسنيد منه إلى البخار أو منه إلى أي واحد من يرو أسنيد ما عنده خبر إلا, يف... إلا... إلا أن يعني يسر الكذب تقول هذا كان من أكابر أولياء الله وكان لا يأكل مش عالك السماء إلا مرة وكان مش عارف لا يشرف إلى الماء الإيه وكان ليه إيه لو قلت له يعني فين, فين, فين الكتب التي ممكن تخلني عليها من أهل العلم الأثبات لا ترى فالمثالة شرفية محظى الرواية الآن بالأثانيس شرفية محظى ما تقصي علما لكن بعض الأغمار اللي هو فاتهم علم الدراية والتحصيل يوم يركن للأثانيس يقول لك وروينا عن فلان الفلان وإحنا عندنا واحد من هؤلاء المبت من مصر أرى هناك بلد من البلدان بالقرب من القاهرة واغتر الشباب الأغمار صغار بما عندهم من الأسنانين وصار سهفون عليه وينجذون كل من ليس معه إثناب إنهم سمحاد ولمن إن العبر الأسنانين أي أخوي الأسنانين المعترض الأسانيد اللي هي من أيام القرن أواخر القرن الرابع الهجري لكن تجيب لي في القرن الخامس عشر إثناد ما أدري من هم هؤلاء الرواة لحد فاقترب إن أنت الآن شيوخك كذابون والضعوم كلهم وأنت تعلم ذلك وطلعت لسندك إلى البخاري وصلت حديثه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن, عن محمد بن إسماعيل البخاري قال وسقت حديثا في الصحيح يبقى الحذف موضوع لا مش موضوع طبعا ليه إني أنت لو لم تولد أنت ولا مسيحك ما يؤثر الحذف مذوى في البخاري يعني مش مرقوف الصحة على إن يكون كل رجال استند أسبات من لدن هذا المتأخر إلى البخاري إنما متى يؤثر الكلام في الرواه إذا كان السند يعني لا يصل المرء به إلى صاحب جزء حديثي إنما يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يبقى لقيه الكلام في الرواه يكون معتبرا بخلاف الكلام في الأثانيذ التي تصل إلى كتاب الكتب المشهورة أو إلى جزء من الأجزاء المعروف يذكر المغاركور عدة أثانيذ إلى البخاري والحاكم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن والحديث كما قال ستتحقق ماشي يا حاج انت الان تستطيع ان تروي حديث الرحمن الرحيم الرحمن للمسلسل الاولي ده تستطيع ان ترويه الان لان اسناده موجود تروح تأخذ من الشيخ حمد الانصار ها بس انا ده الى مشايخي انا بس سهل جدا يعني. فقولي ان يعني هذا مش معناه ان انا اذهدك انك انت تروح تطلب اسناد عند رجل من اهل السنه فانت لا تطلب الاسناد فإن الإسنادة من الدين يكفي شرفاً إن لك إسناد مرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم تستطيع فطيع أن تقول حدثني فلان حتى تصل النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لكن يقول إن هذه الأسانيد لا سيما في هذه الأعصار ما الهقين يعني في واحد عندنا في الولادي من الأشياء الطريفة أرسل لواحد في القاهرة عنده أسانيد قال له ابعت لي أسانيدك بالبريد المستعجز شفت إنه مضالت <تصفيق> يبعته في البص أو بالفجر أسانيد لا قرأ عليه كتاب ولا حرص من هذه الكتب التي يقول يعطيني فيها أبسانين لا ما هي نفس الفكرة يعني الهارضة أنا عندي إتناد إلى أحد قراء المشهورين زي ابن كثير أو عمرو بن العلاء أو نافع أو حفص أو هؤلاء أو عاصم أو هؤلاء نفس الفكرة يعني لو لم يوجد إسناد والإنسان أخذ يعني عن شيخ ليس له إسناد لكنه موثق ودية مهمة لكن هو مازال الإسناد الحقيقة في علم القراءات يعني أظهر من منه في علم الحديث مع إن علم الحديث أولى لكن لأن الصلاة يعني قلنا سنة مسترعة وهم كلة فلذلك الأسناد عندهم مازالت حية حتى الآن. كيف أفضح حسنان بن حسين ضعيفا في الزهري رغم أنه ثقة في الباب لأنه قابل الزهري في الموسم موسم الحج أنتعرف موسم الحج ده بيبقى إيه هي فتبة فهو يعني أخذ بعض الأحاديث من الزهري ولم يتقنها فلذلك وقع الضعف من هنا مش أنه هو أساساً حفظه ضعيف، فأما الحفظ ده فرقنا لا ده هو أساساً جيد الذهن لكن أخذ أخذوه عن الزهر كان ضعيفا أخذوه عن الزهر كان ضعيف زيه شيء بن بشير هو في الزهر ضعيف مع أنه شيء معروف موشيب بن بشير لكن إيه اللي حصل رحل الزهر كتب صحيفة فيها مئة حديث فقابله شعبة في الطريق قال من أين أتيت قال أتيت من عند الزهر قال أرمي الأوراق وكتري حعاصر هو شو بياخذ بيأخذ الأوراق من هنا صارت الأوراق في ما عرفش يجبه لم منها ايه ورق اثنين ثلاثة اربعة ولم يكن أثقن حفظه الصحيصة صفار بقى يخلف صار يخلف فقال العلماء هشيمك الزهري ضعيف طيب هل لأن هشيمك أساسا ضعيف لا لأن أخذه عن الزهري حصل فيه الخلل بالقصة التي أنا ذكرتها الآن فقد ان بعض الناس يكون رايح مجلس شيخ مهموم حزين او مريض لكن يريد ان يس فهو مريض ما عنده النشاط الحيوي لم يكن صحيح فسمع عاشر خمستاشر حديث فخلق دخل ده مكان ده لكن هو في المشايخ الاخرين كان متثبتا في الاخذ فهذا لان الاخ ربما تصور ان هو في الاخذ ضعيف لكن احنا قلنا ثقف في ده وضعيف فيها في المثال الذي كتبته على الصبورة ذاتك ثلاث ثلاث حالات لسفين بن وهي الصحيح للانتباع ومنكر ثالث ثالث تم شازا لمخالفة الثقة لثقات إذا كان الكاتب السؤال يفصد لما ضمنت معمر بن راشد وعطيه بن خالد أكون كاتب سؤال موجود؟ لو قصد إضافتي لمعمر بن راشد وأعطيل ابن خالد عن الزهري هذا ما يسمى شاذل لأننا نب... كلاهما أثبات يبقى يحمل على التنوع إن الزهري مره عن عروة مره عن أبي سلام لكن لو قصر وهذا ربما هو الذي يتبادر من السؤال أن سفيان بن حسين يقول هو ثقب وخالف الثقاب فهل نقول منكر ولا شاذ لا استوابنا كل منكر لأنه وإن كان ثقة في غيره لكنه ضعيف في الزهر فيصير كما لو خالف ضعيف الثقة لأننا عندما نقول سفيان بن حسيني ثقة نقول نعم ثقة في غير الزهري، ومثالنا الآن على الزهري، إذن هو في الزهري ضعيف فتساوي أن ضعيفا خالف الثقة يبقى الصواب الحكم عليه المثال وبهذا القدر كفاية والحمد لله وبركاته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 وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار فدرسنا هذا المساء يتعلق بالحديث الشاذ وذلك في تحقيقنا لشروط قبول الحديث الصحيح وقد انتهينا من الثلاثة الشروط الأول اللي احنا بنقول عليها شروف المثبتة وهي اتصال السند وعدالة الرواه وضبط الرواه يبقى الشرطان الأخيران السلبيان الذين نشترطهما في صحة الحديث بمعنى نفيهما وهو عدم الشذول عدم العلم والحقيقة بحث الشاذ من أعوص الأبحاث في علم الحديث ومن أدقها وبحث المعلم وأكثر الخلل الذي رأيناه في هذه السنوات المتأخرة من بعض من ينتسبون إلى هذا العلم من الطلاب هو بسبب عدم إتقانهم لمعنى الحديث الشاذ فالحديث الشاذ يحتاج إلى مهارة خاصة وإلى دربه طويلة ما يتاد يفلح في إخراج الحديث الشاذ لا سيما والتفريق بينه وبين زيادة الفطه إلا أفراد وغالب الذين تكلمون في هذا الباب مدعون يعني ينطبق عليهم قول الشاعر إذا رأى صنيعهم وتحقيقهم أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللذيب ولذلك احنا نحن احنا نتمهل في هذا البحث وإن كنا لا نستطيع أن نأتي على أطرافه ولو في عشرات المحاضرات فحسبنا أن نعرفه ونذكر اختلاف العلماء فيه وأول هذه التعريفات كلها ثم نفضخ بمثال أو مثالين أو ثلاثة تمهيداً لي يعني البحث في هذا النوع في يعني محاضرات مستقلة في بعد ولا يفوتني أن أقول أن أهم شيء يتعلق ببحث الشاذ والمعلم هو كثرة الأمثلة يعني مثال أو مثالين أو ثلاثة ربما لا تستطيع أن تتصور القاعدة من خلاله إنما تتصور القاعدة من خلال عشرات الأمثلة حتى يصير عندك قناعة إن البأن الشاذ له علامات كذا أو المنكر له علامات كذا ويعينك على ذلك إذا أردت أن تخوض في هذا النوع من علم الحديث أن تنظر إلى كتب التخريجات ككتاب نصب الراية وكتاب التلخيص الحبيب وكتاب إروائي الغليل وكذلك تنظر في السلسلة الضعيفة على وجه الخصوص كيف تبحث في هذه الكتب تأتي مثلا على كل وليأكل مثلا السلسلة الضعيفة لأنها أيسر هذه الكتب تناولاً الغيل الغليل أيسر الكتب تناولاً أيسر من نصب الراية وأيسر من التلخيص الحبيث لأن طريقة الشيخ مرتبة بخلاف طريقة الأخدمين يخلطون خرق على بعضها فأمسى تحتاج أنك إنت إذا أردت أن تستفيد من كتب المتقدمين الذي زيلاعي وابن حجر أنك أنت تأتي فتكتب الطرق في كراس وتحط الطرق تحت بعضها يعني محتاج إيه؟ نوع من الجهد حتى تستفيد تعال على كتاب زي السلسلة الضعيفة للشيف الألباني وخذ كل الأحاديث التي قال فيها شاذ وكذلك السلسلة الصحيحة وكل الأحاديث التي قال فيها شاذ كان طريق أو كان أكثر من طريق وكذلك في إرواء الغريف خذ الأحاديث التي قال فيها شاذ ابدأ اطرأ هذه الأحاديث بنوع من التماع ستجد قطعا بالتأمل شيئا مشتركا يجمع بين كل هذه الأحاديث ما هو الشيء المشترك شيء انت تطلع به بقى زي مثلا منكر خذ كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ ناصر حفظه الله منكر لابد تطلع بشيء مشترك في كل هذه الأحاديث الشيخ بيصفح عنه أو أنسى تدركه بشيء من التأمل ليه ما وضعناش ضعيف مكان منكر هي المثالة مثال تعدد الفاظ تحط بيه مكان دي ولا كل لفظ له معنى وكل لفظ له معنى معروف فالمنكر غير الضعيف الباطل غير الموضوع الشاذ غير المنكر وهكذا فإذا ما جمعت النظير على النظير منكر منكر منكر كل المنكر لما جعلت تقرأ سيصير عندك مع تكرار هذا البحث ملكه وقناعه إن حد المنكر يكون فيه كذا وكذا وتشوف منكر في كلام العلامة المتقدمين برضو هل الذي أنت خرجت به من كتب الشيخ هل هي نفس الذي خرجت به من كتب التخاريج التي سبقته مع كثرة الممارسة بيصير عندك ملكة الإنسان لو عنده استعداد على طول الملكة بتستوي لو لم يكن عنده استعداد بيجد نفسه صد وصير فتكون الملك هذه كما يقول إمام البخاري بمداومة النظر. فلذلك اللي يقتصر على دراسة البحث الشاذ من كتب الحديث لا يمكن يصل إلى الشاذ حتى لو شفنا الصيد. يعني أ يصل إلى الشاذ بمثال أو مثالين مذروبين في كتب المصطلح. يعني أنت عارف المتأخر في المصطلح يقصد عن يعني ما تكثر أمثلة جديدة. المثل اللي ضربه ابن الصلاح هو اللي بضرب الزركشي هو اللي بضرب ابن حجر هو اللي بضربه بكثير هو نفس المثال فأنا هل أستطيع أن أصل إلى قناعة في بحث الشاذ بمثال أو مثالين؟ لا سيما إذا كان بحث عويض جدا كما سترون لا بل لا بد من كسرة الأمثلة حتى تصير قناعة عندك إن الشاذ الفرق بينه وبين زاد السقة كذا وكذا ولذلك أنا أحتاج من الإخوة الحاضرين هم يوفزوا أذهنهم في بحث الشاذ وفي بحث المعلم الذي انتهينا إن شاء الله من بحث الشاذ ندخل في المعلم غدا إن شاء الله الحديث الشاذ الأول نكسره لغة من أي انفرد عن الجمهور يقال فلان شاذة أي انفرد عن الجمهور يبنت من هذا التعريف اللغوي يمكن أن تستشف التعريف الاصطلاحي ابتداء معنى واحد شذ بالحديث أي انفرد وحده في ناحية وانفرد الجمهور في ناحية يعني لو افترضنا أن رواة الحديث عشرة يبقى واحد روى الحديث على جهة وتسعة روا الحديث على جهة هو ده الحديث الشاذ. تعريفه من ناحية الاصطلاح له ثلاث تعريفات ونبدأ بالأعم أو نبدأ بالأوسع فالأضيق فالأضيق عشان أنت وانت بتسمع تبقى عارف أننا ببتدي من الواسع لأكثر لأكثر كأنه هرم رأسه إلى أسفل أو مثلث رأسه إلى أسفل أوسع هذه التعريفات هو تعريف البرديجي أبو بكر قال الشاذ ما سرد به الراوي سواء كان ثقة او غير ثقة هذا هو الذي نقلوه عنه في كتب المصطلح وان كان هو له له كلام مخالف في كتاب الارشاد الى معرفة علماء البلاد له ولعلنا نبسط يعني يعني هذا الكلام فيما بعد حتى لا ندخل في يعني تفريعات كثيرة ونحن ما زلنا في اول البحر. ما تفرد به الراوي سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة فإن كان ثقة فإن كان غير ثقة أنا هذا كلام الذي نقلوه عنه في كتب المصطلح فإن كان غير ثقة فحديثه مردود وإن كان ثقة فسبيل حديثه التوقف يعني نتوقف في قبول حديثه والظاهر من عباراته في الأرشاد إنه ما يتوقف إنه يقبل. لكن هكذا نقل عنه هذا أوسع المذاهب يبقى احنا نلاحظ إن البرديجي قال الشاذ هو من فرد هو من فرد فكأنه يساوي بين الحديث الفرد وبين الشاذ كأنه يساوي بين الحديث الفرد وبين الحديث الشاذ التعريف الثاني هو تعريف الحاكم النيسابوري أبو عبدالله صاحب المستدر في كتاب علوم الحديث قال الشاذ من الأحاديث من فرد به الثقة حسين ان تعريف الحاكم أضيق من تعريف البرديجي أضيق لأن البرديجي قلت من فرد به الراوي سواء كان ثقة سواء كان ثقة أو غير ثقة يبقى دي واسعة شوية طالما دخلت غير الثقة يبقى المثالة في اتساع فجاء الحاكم كأنه أخذ نصف تعريف البرديد وقال من فرض به الثقة يبقى من فرض به الضعيف مش داخل في تعريف الحاكم يبقى له تعريف آخر عند الحاكم يبقى الحاكم يقول إن من فرض به الثقة ولم يتابع عليه يعني انفرد به ما له مثال يبقى المسألة شوية ضاقت ننزل تحت بآخر تعريف وهو أولاها والذي عليه علماء الحديث وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله الشاذ ما خالف فيه الثقة الأوسق يبقى المسألة ضاقت شوية ليه لأن الشافعي اشترط وضع أمام الثقة أوثق منه في المخالفة بخلاف الحاكم قال من فرد به الثقة وخلاص ما ذكر مخالفة الشافع قال إذا انفرد الثقة بالحديث وخالف الأوثق إذا خالف مش إذا خالف الثقة الأوثق إذا هو ده الحديث الشافعي وقوله الذي رواه عنه يونس بن عبد الأعلى قال ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروه غيره ولكن الشاذ أن يخالف الراوي غيره يبقى الشافع اشترط حتى نثبت الشاذ اشترط ايه المخالفة هي لبقى المخالفة التي لا يكاد يتفقن اليها كثير من المجددينات الذين تكلمون على الشاذ فما أن يجد راوي في مكان وخمسة في مكان يمحاثر عن حديث الراوي بالشذوذ راوي أمام اثنين يمحاثر عن حديث الراوي بالشذوذ لا التعريف المختار هو تعريف الإمام الشافعي الذي عليه جماهير علماء الحديث أن يخالف الثقة الأوسق أو الثقاث احنا قلنا تعريف البرديج والحاكل من باب ذكر هذه هذه التعريفات لما جاءت مناسبة. مناسبة لا نريد أن نتكلم كثيرا عن هذين التعريفين وأنهما غير دقيقين ليه لأن الحديث بحثل إنه بحث شال إنه دقيق ويعني فيه صعوبة عند التأمل فنحن ما نريد إن إحنا نشتت الأذهان الآن بمناقشة التعريفات سنناقشها بعد ذلك إن شاء الله لكن الآن احفظ بأى تعليف الشاذ المختار الذي عليه علماء الحديث هو كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن يخالف الثقة الأوثب كده باختصار أن يخالف السقة الأوثب سواء كان هذا الأوثب رجل أو كان أكثر من رجل يبقى إذن حتى نثبت أن هذا الحديث شاذ لابد من المخالفة طيب السؤال لا بد من المخالفة القادحة ولا مجرد المخالفة لا لا بد من المخالفة القادحة لكن مجرد المخالفة ليست علم. ننظر الآن عدة أمثلة نقرر بها هذه القاعدة تمام إن شاء الله. إذا نعرف بقى إن الشاز لا بد فيه من إشراك المخالفة القادحة التي لا يمكن أن نجمع بين رواية هذا ورواية هذا أو هؤلاء بوجه من وجود جمع المعروف إيبه إحنا نستفيد حكتين الآن حتى نثبت الشذوذ ابتداءً أن يكون في مخالفة وأن تكون هذه المخالفة قادحة لا سبيل للجمع بين رواية هذا وذاك ما عندنا سبيل للجمع لا بد من الترجيح اذا طالما استحال الجمع او تعذر او على الاقل كان غير راجح اذا هذه حاليا احنا بنلدق إلى الترجيح عرفي هنضرب مثال مشهور وهو تحريك الاصبع في التشهف بعض الناس خرج ببعض رسائل وقالوا أن تحريف الإصبع في التشهد شاب تعالوا نتصور المسألة عشرة من الرؤى رووا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم بن كليت عن أبيه عن وائل بن حج رضي الله عنه ثم ساق وصى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العشرة لما جم إلى حكاية الإشارة إلى تحريك الإصبع أو الإشارة أو حركة الإصبع الصلاة قالوا وأشار بأصبوعه أشار بأصبوعه إحنا عندنا عشرة عاصم ابن كليب عن أبيه كليب عن وائبن حج رووا كلهم هذا الحديث فقالوا كان يشير بأصبعه يشير فجاء زيد بن خدامه، فروى هذا الحديث عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حج فقال يحركها يبا هم العشرة رووا هذا الحديث أو أكثر عن عاصم قالوا يشير جاء زائد وحده فقال إيه قال يحركها على طول أول ما شف عاشرة أبال واحد أم على طول حاكم على ولده واحد بالشاذ بالشذود وهذا دل على أن ما في ممارسة لهذا العلم قبل أن نثبت الشذود لابد أن نثبت إيه؟ المخالفة الطادحة إذا استطعت أنك ترفع المخالفة وتثبت أن ماكي مخالفة بين الوقت هذا وهؤلاء يبقى خلاص الشذوذ رأسا يبقى راح الشذوذ رأسا إذا استطعت أن تجمع بوجه من وجوه الجمع وقد أوصله الحافظ زين الدين العراقي إلى مئة وجه وواحد يعني افترض أن, أن نصيني ظاهرون التعارف زي الحديثة يوم قبل ما ترجح واحد على واحد تجمع لأن معنى ما تترجح يبقى ستترك واحدا منهما هترجح واحد على واحد يعني تأخذ واحد بشكل واحد والأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال الأصل ما تعمل في الدليلين معا ما استطعت لا أن تهمل أحدهما وتأخذ الآخر هذا هو الأصل فإذا ما نفعش الوجه الأول انزل للثاني ما نفعش الثاني انزل للثالث ما نفعش الثالث انزل للرابع لحد مئة وجه فين دقى الحديثان اين الحديثان اللذان يتنافران في مئة وجه لا يجدمي عنه ما تكاد تجد الا احاديث يعني الترجيح بينها مستحيل الجمع بينها مستحيل يبقى اذا وصلت الى هذه الحالة حينئذ لا جناح عليك ان ترجح واحد على الاخر فإذا رجحت كان أحد الدليلين راجحا وكان الآخر مرجوحا وكان الآخر مرجوحا في هذه الحالة أنت تأخذ بالراجح وتطرح المرجوح فالذي عليه العلماء أنه إذا اختلف دليلان تنافر دليلان في الظاهر أنت بتحاول تجمع بينهم فكرين لما تكلمنا أمس على رواية الزهري عن عروة عن عائشة قلنا أن رواه عن الزهري مالك ابن عوينة ابن دريج وجاء معمر بن راشد وعقيل بن خالد فقلنا هذا الحديث آسف عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قلنا طالما أن الرواه عن الزهري ثقات والزهري واسع الرواية نجمع بين رواية هؤلاء وهؤلاء بأن نقول أن الزهري مر يروي عن عروة ومر يروي عن عيه عن أبي سلمت هو ده الجمع هذا هو الجمع لكن إذا رجحنا لبلاجحها نصرح رواية واحد من هؤلاء نقول لا هذه مرجوحة ما لهاش قيمة نمسك بقى الراجحة ونتشبث بها والأصل في الدليلين كما قلنا الإعمال للإهمال الأصل تعمل الدليلين معا لا أن تهمل واحدا منهما لا لابد من المخالفة القادحة التي يتعذر فيها الجمع. لابد من إثبات حتى أقول إن هذا شاذ لابد أن أثبت المخالفة الصادحة التي يتعذر فيها الجمع خلوا بالكم يا جماعة من هذا القيد لأن هذا القيد هو روح الحديث الشاذ الذي يغفل هذا القيد إذا هيحكم على عشرات الأحاديث التي صححها العلماء بالشذوذ. حتى الصحيحين ليه؟ لأن تجد واحد يروي الحديث على صفة وعاشرة أرواع على صفة وكلا الطريقين في الصحيح فإذا كانت المسألة واحد قبل عاشرة كلم حديث الواحد تأخذ العاشرة لا دا انت ستسقط عشرات الأحاديث الصحيحية يبقى لابد حتى تحكم الحديث الشاذء أنك تستحضر على طولك أن في مخالفة صادحة مش مجرد مخالفة أن مجرد المخالفة ما هي ما تعلي الحديث بالشذوذ إنما الذي يعل الحديث بالشذوذ المخالفة القالحة وذلك يكون بعدم إمكان الجمع. مش قدل نجمع بين الروايتين خلاص إذا لابد إن إحنا إيه نطرح واحدة أو نطرح واحدة نأتي على حديث زائد بن فدامة اللي هو حكم عليه بالشذول إتناشر راوي راوه هذا الحديث عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير لأصبعه في الصلاة فجاء زائدة طبعا زائدة في مقابل مين في مقابل الـ 12 فروا هذا الحديث عن عاصم بن كليب يبقى شيخ زائدة وشيخ الـ 12 واحد بل استمد كله واحد روا عن عاصم بن كليب هذا الحديث عن أبيه عن وائل بن حجر فساقه كما ساقه الجماعة 12 واحد لكن في هذا الحرف بدل ما قال هم قالوا يشير هو قال ايه يحركه فقالوا ان إن زائده واحد خالف اثناشر من اهل طبقته عن نفس الشيخ بتاعهم اللي هو الشيخ المشترك اللي عاصب النقلي فهذا يعتبر ايه يعتبر داخل في الشهود طيب احنا الان حيثث هل المخالفة التي هي ظاهرة في بينها وبين رواية الأكثرين ولا لا إذا استطعنا أن نجمع بوجه من وجوه الجمع المعروفة التي يحتملها اللفظ يبقى خلاص براء يبقى الحديث غير شاذ إذا والله لم نستطع أن نجمع يبقى لا بد من الترجيح لا بد من الترجيح نضرب مثال على وجه لا يمكن الترجيح فيه لا يمكن الجمع فيه معروف ان النبي عليه الصلاة والسلام ندبنا الى صيام يوم الاثنين والخميس او نخلينا في يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه يبقى عندنا دليل استحباب على صيام الاثنين اهو طيب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد عن صيام يوم العيد افرض ان العيد جه يوم اثنين افرض ان العيد جه يوم اثنين هل تستطيع ان تجمع بين الاستحباب والنهل ولا لابد من ترجيح واحد لا من ترجيح واحد ما فيش في سبيل للجمع هتقول ايه يستحب صيام نص الاثنين وافطار نص جمعا بين الاحاديث لا ما هو يطفطر يا تصفر ي... يا يتصوم ما فيش اكثر من كده فاذا كان الجمع مستحيل اذا كان الجمع مستحيل في هذا الموضع يبقى احنا لا جد ان احنا لازم للترجيح على طول فلذلك نقول يحرم صيام يوم العيد وان وافق يوم اثنين يبقى احنا بهذا المثال وضحنا كيف لا نستطيع الجمع لابد من الترجيح اذ ان سبيل الجمع مستحيل في هذا الحديث في, في هذين الحديثين طيب تعالوا بقى نشوف هل الاشارة تنافي التحريك ابتداءا نحن نعلم أن الناس يستخدمون الإشارة في الإفهام الإشارة تقوم مقام الكلام فأنت ترى لو أنت بتعامل واحد أخرت هو بيشير لك وهذه الإشارة تقوم مقام الكلام هذه الإشارة تقوم مقام الكلام بل لعل الإشارة إذا جردت عن التحريك يروح الفائدة منها تروح فلذلك فالإشارة تلازم التحريك غالبا فمثلا صار في واحد بعيد وانت عايز تنديه وتنديه إشارة ماذا تفعل تعمله كده ها مش دي فيه حركة حركة لو انت رفعته لأولا كده ممكن يفتر أن يتسلم عليك ما هو ما يفهم من الرفع اليد أكثر من ذلك يبقى راح راحة الفائدة من الإشارة بدون التحريك لو قلت أخرج تعمل له كذا أقعد تعمل له كذا قم تعمل له كذا هاي زي أشرق تعمل له كذا وهذا لك اسكت تعمل له كذا مثلا هذه إشارة لكن أنت تحرك مع الإشارة فإذا علمنا أن التحريك. لا ينافي الإشارة بل يجامعها غالبا انحل الإشكال يبقى زائد ابن قدامى زاد عليهم صفة التحريك صفة الإشارة زاد عليهم صفة في الإشارة بالأصبع هم قالوا يشير وهو قال يحرك والإشارة لا تنافي التحريك الإشارة لا تنافي التحريك إذا استطعنا بسهولة وأنتم ترون أن هذا الجمع لا في أي تكلف ما في تكلف أبدا لا هو اللفظ يقتضيه فإذا علمنا أن الإشارة تجامع التحريك أي تجتمع معه في المقام الواحد فنحمل رواية زائدة على معنى رواية هؤلاء أو رواية هؤلاء على معنى رواية زائدة فنقول أن زائدة زاد عليهم هذه الصفة فحينئذ تكون زيادة ثقة ولا تكون شاذة هذا من حيث من حيث الجمع في المسنى لكن العلماء يشترقون في الرأي المخالف الذي كذا كذ في المخالف أن يكون ثقة سببا لكن افترض ان الرأو المخالف فيه كلام حفظه فيه كلام لا يبقى نرجح الاخرين على طول لاحتمال ان تكون هذه اللفظة الزائدة من سوء حفظه لكن اذا كان المتفرد عنهم ثقة ثبتا لا نعلم عليه مغمزا ولا وهما حينئذ لابد من قبول زيادته وإلا فمن الذي تقبل زيادته إذا ردت الزيادة زائدة ابن قدامة وابن حبان يقول فيه في زائدة ابن قدامة من الأثبات المتقنين كان يعيد اجتماع ثلاث مرات يسمع الحديث من الشيخ يوم يرجع يعيد يسمعه منه ثلاث مرات من اجتبات وأطبق الجميع على توثيقه وما نعلم فيه مغمزاً فإذا زاد مثل هذا الثقة السبت المثقن زيادة نهدرها ونردها ونرميها إذن ما بقي ثقة تقبل له زيادة لو ردوا زيادة زائدة ابن قدامى في هذا الموضع ما تبقى زيادة يمكن أن تؤخذ من ثقة لأن الذي يقبلون زيادته ليس أوثق من زائدة ابن قدامى وهذا سوء ظن بالثقة ورد رواياته بدون موجب لردها وهذا ليس عليه علماء الحديث فعندنا الذي زاد ثقة ثبت مذكت وزيادته أمكن حملها بالجمع بينها وبين رواية الآخرين يبقى إيه ماذا بقي الرجل ثقة ثبت ورواياته أمكننا أن نجمع بينها وبين رواية الآخرين بوجه من وجوه الجمع وما في تكلف في هذا الجمع يبقى لابد أن نصير إلى روايته ولذلك ابن خزيمة لما روى حديث ذائد بن خدامة الوقي يحركها أم قال إيه قال إن به زائدة فشبه العجلة وعدم الاتقان والدقة يذكرون نقد ابن خزيمة وهم يتكلمون على الشذوذ. ابن كل يقول ما قال شذ الانفراد المطلق ليس بعلا معروف التفرد المطلق ليس بعلا وإلا كنا حمرد عشرات الأحاديث التي تفرد بها ثقات لا نعلم لهم متابعين متابعين في صحيح مسلم روى أو قال أن الزهري تفرد بسبعين سنة لم يشركه فيها أحد رد أحاديث الزهر يعني الزهر يتفرد بسبعين سنة ليه كان الباقي نيام ولا أموات عشان هو يتفرد من دون هؤلاء بسبعين سنة يبقى أنت إذا ردت بالتفرد المطلق رد بقى كل الأحرف التي انفرد بها الزهري وسترد شطرا كبيرا من أحاديث الصحيحين بهذه الطريقة كحديث مالك عن الزهر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس المغفر لم يصح عن الزهري إلا عن طريق مالك فقط لا غير قل بقى مالك تفرد ورد حديث مالك ما هناك قائل من العلماء المحققين أن مطلق التفرد علا بل المثلة فيها تفصيل فيقولون إذا كان المتفرد ثقة ثبتا ضابطا إذا تفرده يقبل إذا كان المتفرد منكر الحديث أو كان عن شيء الحظ بالتفرده يرد ولا أدل على ذلك من حديث إنما الأعمال بالنية الذي تفرد به عمر وتفرد به عن عمر علقمة وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم السيني وتفرد به عن محمد بن إبراهيم يحمل شايد الأنصار لا سيما يأخذك العجب إذا علمت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هذا الحديث على المنبر على المنبر إذن المسجد مليان المسجد مليان يعني الصحيح البخاري أول رواية للبخارف الصحيح في هذا الحديث قال القمة سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر إبه هذا فيه إيه ناس كثيرون طيب أليس هذا أدعى لانتشاره أن كل يسمع من عمر فكيف كيف تفرد به على القمة كان الجميع نياما فلم يسمعوه أم لغم أم لم يكن في المسجد غير على القمة إذا حبيب أن تترد بالتفرد أنت حترد شيئا كثيرا وليس هذا هو سبيل العلماء إنما سبيل العلماء في التفرد لا يعلون بإطلاقه لا يقولون ان مطلق التفرد علا أول ما يتفرض نقول العلا لا إنما قوله فيه تفصيل فإذا كان الراوي ثقة ثبتا يبقى تفرده يقبل إذا كان الراوي ضعيفا أو فيه مغمة على حفظه يبقى أن يرد التفرد بتاعه وما أجمل قول الحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن المديني في نزال الاعتدال وهو أرد على أبي جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير فالعقيل وضع علي بن المديني في الضعفاء وطبعا علي بن المديني مثله ما يضع في الضعفاء هذا من أكاب الشيوف البخاري وهو ثقة الامام البخاري يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، ولكي دي من البخاري عظيمة لأن البخاري قابل أحمد وابن معين وإسحاق ابن راهوي وإسحاق المنصور وخطيبة بن تعيد وعمر بن علي وحمد بن المثنى قابل جماعة كتر وقابل مسدد وقابل سليمان بن حرب والفضل بن دكين قابل أمم فلما يقول أنا ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني يوم يوضح لك يوضح لك جلالة هذا الإمام العظيم الكبير طيب العقيل أورده الضعفاء ليه عشان تفرد برواية أو رواية فقال لا يتابع عليه لا يتابع عن سفر ما في هناك أحد تابعه على نفس الرواية فرد عليه الذهبي ردا شديدا قال أفما لك عقل يا عقيل، أتجري في من تتكلم تتكلم في عليم مدينة ثم قال بل وهذا هو الشاهد بل إن الثقة المتقن إذا تفرد بحديث دل على حفظه ومزيد اعتنائه بعلم الأثر إذ حفظ ما لم يحفظه أقرانه طرم ثقة سبصة شنة وحفظ شيئا لم يحفظه أقرانه هذا يدل على مزيد اهتمامه بعلم الأثر يبقى الثقة السبت إذا حفظ شيئا لم يحفظه كثير من الثقات الأسبات ما نقول إنه عملا فشوف كلام ابن خزيمة في طريق وفهم الفهمين لو في طريق آخر ابن خزيمة يوم هو الجماعة يقول لك ومما يدل, ومما يدل على أن زائدة شذ أن ابن خزيمة قال انفرد زائدة وهو الانفراد شذود لا ولذلك كان كلام البرديجي والحاكم فيه خج إنهم جعلوا مطلق تفرض الثقة علّة شذول وليس هذا هو المختار عند علماء الحديث بل اختاروا كلام الشافعي أن يخالف الثقة الأوسق سواء كان رجلا أو رجالا وإحنا قلنا يخالف اشتراط أن تكون المخالفة قادحة بأنه يتعذر الجمع بين رواية هذا المتفرج وبين رواية الآخرين يبقى احنا عشان نحقق بقى إثبات عدم الشذوب فنعمل ايه نتكلم من جانبين الجانب الاول ثقة الذي انفرض اثبتنا ان نثقة ثبت صاحب سنة خلاص ثانيا ان نجمع بين روايته ورواية الاخرين وهذا ما تم لنا بجلاء في رواية ابن قدامة مع الوجل 12 الاخرين يبقى هو ما خالفهم البحث ده واضح يعني اذا كان طبعا هو لا يطرح اول مره فبتكرر السماع لهذا البحث مرة بعد مرة فيظهر اثر هذه بجلاء نضرب مثال اخر رواه امام البخاري واحمد وغيرهما من طرق عن حماد ابن زيد حماد ابن زيد عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتكوا إليه قلة الماء في غزوة من الغزوات فدعا بقدح رح راح خلي بالكم من كلمة رحراح بي لأنه هو الشغل عليه البحث فيها فأسوا له بقدح رحراح من المرحراح يعني الولي واسع فوضع يده على ثمن القدح وأماله وقال توضأ بسم الله قال أمس فرأيت الماء يفور بين أصابعه عليه الصلاة والسلام عندنا هذا المثال البخاري وأحمد وجماعة من المخرجين رواه هذا الحديث عن حمد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقادح إن إيه رحراح مين دعا اللي روا عن بن زيد على, على كلمة رحراح مسدد بن مسرهد وسليمان بن حرب وأب الربيع الزهراني الأولى بن أعود وعفان بن مسلم ومحمد بن عبيد بن حساب الغبري كل هؤلاء 1-2-3-4-5 وفي طبعا 1 سادس كمان روى هذا الحديث جميعا عن حمد بن زيد عن ثابت البناني عن أنث بن مالك فقالوا بقدح رحراح فجاء أحمد بن عفدة الضبي عند ابن خزيمة فروى هذا الحديث عن حمد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، فقال بقدح زجاج إذا في اختلاف بينهما، هم علوا رح راح وهو الزجاج، فأنت تأمل هو نفس الطبقة هو والشيخ واحد والحديث واحد، فإذا كان مخرج الحديث واحدا، يبقى المتصور إن روايته تكون واحدة، فالجماعة هؤلاء مسدد سليمان ومن معهم. روه عن حماد بإسناد إلى أنا قالوا رحراح وأحمد بن عبد وحده الضبي روى هذا الحديث عن حماد عن ثابت عن أنا فقال بإيناء جوجين